اللهم اللهم اني إني اني اريد فبيتك الحرام فبيك ترى فييسر لي ييسر لي وتقبله مني وتقبله مني سبعه اشواط سبعه اشواط, سبعة أشواط. الله, تعالى. الله تعالى الله تعالى عز وجل عز وجل عز. الله اكبر بسم الله الله أكبر. <سؤال> الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله اكبر لله الحمد لله الحمد سبحان الله سبحان الله الحمد لله والحمد لله لا اله الا الله ولا اله الا الله الله اكبر والله اكبر <تض specific> ولا حول ولا حول لا قوه ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم والصلاه, والصلاة, والصلاة والسلام والسلام, والسلام وال على رسول الله على الله صلى الله, صل الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم بك وتصديقا, وتصديقًا كتابك بالكتابك ووفاءا ووفاء, ووفاءً بعهدك اتباعا واتباعا سنه نبيك لسنه نبيك حبيبك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم إني اني اسالك اني اسالك العفو والعافيه العفو والعافيه والمعافاه الدائمه والمعافاه الدائمه بالدين والدنيا والآخرة والآخرة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار اللهم اللهم إن هذا البيت إن هذا البيت بيتك بيتك والحرم والحرمة والحرمة حرمك حرمك والأمن والأمن أمنك أمنك العبدة والعبدة عبدك عبدك أنا يا الله أنا يا الله عبدك عبدك, عبدك, عبدك وأبن عبدك وأنا عبدك, عبدك وهذا. هذا مقام العاجز بك. بك من النار من النار اللهم اللهم حبب الينا احبب الينا الايمان الينا وزينه في قلوبنا في قلوبنا اكره الينا اكره الينا الكفره الكفره والفسوق والضلال والعصيان اجعلنا من الراشدين, أجعلنا من الراشدين. اللهم اللهم, اللهم. قني عذابك. قني عذابك يوم تبعث عبادك. عبادك اللهم اللهم, اللهم. اتخلني الجنة, الجنة. غير غير حساب, فغير حساب. فغير حساب. اللهم الله إني, الله. أعوذ إني أعوذ بك أن الشك من الشك والشرك والشقاق والنفاق والنفاق, والنفاق, والنفاق اخلا وسوء الاخلا وسوء المنظر وسوء الاخلاق والمنقلب والمنقلب في المال في المال والاهل والاهل والولد, والولد. اللهم اللهم اني اسالك, أسألك. أرضاك والجنة, أرضاك والجنة. أرضاك والجنة. أرضاك والجنة. وأعوذ بك, واعوذ بك من صختك, من صختك والنار والنار اللهم اللهم, اللهم أعوذ بك, إني أعوذ بك, بك من فتنة القبر من, القبر من فتنة القبر وأعوذ بك وأعوذ بك من فتنة من المحيا والممات, والممات Arabicana. اللهم الله. اجعله يا الله اجعله, يا أجعله الله حجا حجا مبرورا مقبولا وسعييا وسعي مشكورا مشكورا, مشكورا. وزنبا. وزنبا. مغفورا. مغفورا. مغفورا عملا صالحا. صالحا مقبولا مقبولا تبورا تبورا عالما يا عالما عالم. في الصدور في, في الله يا الله ظلمات الى النور إلى النور اللهم اللهم من مني أسألك, مني أسألك اسالك اني اسالك موجبات رحمتك, رحمتك, رحمتك وعزائم وطلع مغفرتك مغفرتك والسلامه كل من الغنيمه الغنيمه كل بر بالكل بر والفوز والفوز من الجنه النجاة من, من النار النجاة من, من النار رب اقربني رب اقربني بما رزقتني وبارك لي وبارك فيما, رزقتني فيما أعطيتني فيما أحطني. فيما أحطني. أحطني. وأخلف. وأخلف على كل على كل لي من بخير خير اللهم اللهم أظلني يا الله أظلني يا الله تحت ظل عرشك تحت ظل عرشك يوم لا ظلا يوم لا ظلا إلا ظلك إلا ظلك لا باقيا ولا باقيا باقي. إلا وجهك إلا وجهك أصقني أصقني من حوضي من حوضي نبيك نبيك سيدنا سيدنا أحمد أحمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم شربة شربة غنيه غنيه مليئه لا نظمئ لا نظمئ بعدها ابدا بعدها أبداً اللهم إني أسألك اسالك خير ما سالك خير ما نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بك واعوذ بك شر ما تعاذك شر نبيك سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم إني, إني أسألك ان يسالك من جنه نعيمها ونعيمها وما يقربني وما يقربني إليها إليه إليها من, قول من قول أو فعل او فعل او عمل او بك من النار من النار وما يقربني إليها من قول قابلن او فعل او فعل او عمل او عمل اللهم اللهم ان لك ان لك علي علي حقوقا حقوقا كثيرة, كثيره كثيره فيما بيني فيما بيني فيما وبينك و لك حقوقا وحقوقا كثيرة, كثيره فيما بيني فيما بيني وبين خلقك وبين خلقك الله اللهم الله ما كان لك ما كان لك منها منها أكبره لي ما كان وما كان لخلقك هل فتحمله. عني عني واغنني واغنني حلالك عن حرامك عن وطاعتك عصيتك. عصيتك. عصيتك بفضلك وبقبلك واسع المغفرة واسع المغفرة الله ان نبيك عظيم ان بيتك عظيم ووجهك كريم ووجهك كريم يا الله انت الله حليم كريم, حليم كريم حليم كريم اللهم اللهم, اللهم الله. اني اسالك اني اسالك ايمانا كاملا ايمانا كاملا, كاملا ويقينا صادقا ويقينا صادقا رزقا واسعا رزقا واسعا قلبا خاشعا قلب خاشعا ولسانا ولسانا ذاكرا ألالا طيبة طيبة توبة وتوبتة نصوحه نصوحه توبة الموت إلى الموت وراحتا الموت إلى الموت رحمة بعد الموت بعد الموت عفو والعفو عند الحساب عند الحساب الفوز بالجنة والفوز بالجنة نجات من النار نجات عزيز يا غفار يا عزيز يا, يا غفار بزدني زدني علما, علماً والحقني بالصالحين بالصالحين